الله يتوفى الانف سحينا موتها الله يتوفى الانف سحينا موتها الله يتوفى موتها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 قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عارم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو انت للذين ظلموا ما في الارض جميعا ومثله معه ولو ان في الارض جميعا ومثله معه ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم قيامه قيامه وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم من الله ما لم وبدلهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدلهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزرون فإذا مس الإنسان فإذا مس الإنسان قروا دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال قال إنما بل هي فتنه بل هي فتنة ولكن اكثر لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما اغنا عنهم ما كانوا يكسبون فاصابهم سيئه ما كسبوا يصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم دمعجزين